بِإِمَّا تُرِينِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نعدهم لَقَادِرُونَ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 دا إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إن إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم, ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنظر بينهم يومئذ فلا أساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فألا أولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا, فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهاد نم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 قال خسأوا فيها ولا تكلمون إنّه كان فريق من عبادي يقولون ربنا, يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 وأنت خير الراحمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ نستعين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 لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم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 هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجب بار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى